لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م ما كان ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة و م ن من حولهم ا ل أ ع ر ا ب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا ر س و ل ا ل ل ه أن ي ت خ ل ف و ا عن ر س و ل الله و ل ا يرغبوا ب ل ف س ه م ع ن نفسهم ذلك بأن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 نفقون نفقة م و ا كبيرا و ل ا ع ه ا ل ا ن ا ب ل ه م ل ي ج ز ي ه م ا للعلوم ه أحسن ما كانوا ما ي م ن و ا كان ا ل م م ؤ ن ن و ل ي ا كافا ف ل و ل ا م ي ه لفرقة ل طائفة ف ق منهم ه ي ت ولينذروا قومهم اذا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذرون يا أ ايها الذين آ م ن و ا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ق موسوعه ا النابلسي ك م غ للعلوم ظ و ا ع م م ا أن الله ا م ت ق ي ن إ ذ ا الاسلاميه أ ز و و ر ة فمنهم من ي ق ن أ ي ك م و ا د ت ه إ ي م ا ن ا فأما ل ن م و ا ب ل ذ ي ن ل ل ق ل و ب ه م مرضون الاسلاميه ت وهم كافرون إرون انهم يفتنون في كل عام مره أ و مرتين ثم لا, يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون و إ ذ ا ما أ ن ز ل ت سوره نظر بعضهم إ ل ى بعض هل يراكم من احد ه م